الرسول. عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله القر�using وعلى رسول الله شهدوا إن لا إله من الله له لا شريك له وشهد أن محمد أدوه وسوده إذا موضوعه ما زال في عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في النجاح في الحياة كيف نجح النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وكيف علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة طرقه النجاح في الحياة كان كان في الجلسة السابعة عن أن المصائب هي أسباب النجاح موضوع اليوم له كيف تحق أهدافك يعني عليك أن تجعل لك هدف أو كيف تجعل نفسك هدفا ثم بعد ذلك تسعى لتحقيق هذا الهدف فتنجح في تحقيق هذا الهدف أولا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعيش في الواقع الذي نحن فيه علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعيش في الأمان أن نعيش في الآمال وأن نعيش كأننا نعيش في الخيال وهذا الهدف هو الذي تريد أن تحققه هو هدف غير موجود أنت تريد أن تحقق هدفه فعليك أن تسرح في الخيال وتتأمل آمالا معينة لتتوصل إلى هذا الهدف المؤجل أو هذا الهدف السامي أو هذا الأمن لما لتكون همتك عالية علم النبي صاحب أن تكون همم عالي فهذه هنا العالية هي التي تجعلك تعيش في الأمان لذا قيل بأن رجلا قال لابنه قال يا ابني ماذا تريد أن تكون في المستقبل قال يا أبتي أريد أن أكون مثلك قال يا ابني أنا أردت أن أكونك علي بن أبي طالب رضي الله صالحا ووصلت إلى هذه المرحلة الدونية أي دون علي رضي الله تعالى فأنت لو كان أملك أن تكون مثلي تكون دون بدرجات فلتكون همتك عالية كأنك تعيش في الخياء وتعيش في الأمان المستقبلية هذه التي ربما في الحوال الطبيعية تشعر بينك لا تستطيع أن تصير إليها فهذه همت العالية وهي تعتبر خطوة جريئة وكبيرة للمستقبل النبي صلى الله عليه وسلم في الأهد المكي هذا الآن أمثلة كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة ويدرب الصحابة كيف يدرب الصحابة أن يعيشوا في هذه الأمان بحقق النتيجه وفعلا حققوا هذه النتيجه ووصلوا الى هذا الهدف الذي هو مجرد امل هل هم ممكن هذا يتحقق هي سبعه الانسان يتحقق في هذا الهدف لكن الذي صار انهم يعيشون فيهم الامل الى ان حققوا هذه الاهداف التي هي مجرد هي امال حباب الاوث في العهد المكي عندما عدل المسلمون في العهد المكي وكانوا مستضعفين فاصحباب الاوث الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مستلق في ظل الكعبه فقال يا رسول الله الا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا؟, الله لنا نحن نعذب ونؤذى ونضرب قعدنا يقتل ألا الله لنا؟, لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبلكم طبعا جلس النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه فقال أنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر ثم يدفن ثم يجعل من شاء على رأسه ثم يشطر بشطرين ولا يرده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون فيكم عجلة ولكنكم قوم تستعجلون المخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الله هذا الأمر دعوه الآن الصبعة فتعذيه. قال لا الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت يخاف إلا الله كان له أين قطع الطرق وأين ال... العرب إن أحوال العرب لأقل تخرج واحدة تسرق وتقتل وعلى برده. الرجل يقتل على برده واحد يشوف على برده يشوف على البشت يقتل ويأخذ البشت ويمشي. يشوف على قميص يقتل من أجل القميص بما هينا هيخرج 100 سن آه إله حضره موت الله نعم رح يأتي الوقت هذا ممكن قال نعم يعني حتى الدعوة تسطق إلى اليمن وتنتشر في اليمن وهي متسيطر على اليمن وينتشر الأمان في الجزيرة انتشر وقال نعم فهل النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون في هذه الآمال فعلا هل ممكن أن يتحقق وهي خطوة كبيرة فعلا وجديدة للمستقبل وللنجاح عندما اجتمعت العرب والاحزاب قيل اجتمع 12 ألف على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في رزوة الأحزاب والخندر وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم الكفار اجتمعوا عليهم لقتالهم والقراءة شأفة المسلمين وكان عدد الصحابة 2000 وهنا استمعوا فوق المدينه واسفل المدينه والمنافقون انقلبوا على المسلمين وتخادنوا مع الكفر ومع اليهود واليهود كان بيننا وبين يهود معاهده خان النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش مع الاعداء مع الكفار اذا انقلبت الاوضاع تماما ايش كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم عند حفر الخندق هذا يحفر الخندق من الكفار متجهون الى المسلمين نحيث عليهم والنبي صلى الله مع الصحابه يحفر الخندق فأتربتهم صخرة فطرب النبي صاحب يأتي لي ضربها اتربتهم في حفر الخندق فضرب النبي صاحب سلم الصخرة ضربها. ثم قال الله أكبر وعطيت مفاتيح الشام صحابه لا نستمع في عيهم العرب لقتالهم والاستئصالهم يو الله أكبر وعطيتم مفاتيح الشام الكنز الشام راح تفتحون الشام ورح تحصلوا على الكنز الشام نحقول هل قد نرد الوضع عدنا في المدينة اتوا لغزونا في, في المدينة والاهلاك نحن في المدينة وهي بأدنه وتمنيه لكنه قال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمراء إن شاء الله سعال هل تعرف لكم ثم ضرب الثانية فقال الله الأكبر أعطيت مفاتيح فارس رح نفتح فارس فارس نفتحه نحن فلوضع هذا قال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس وإني لأبصر قصر المدان الأبيض ثم ضرب الثالثة فقال أعطيته مفاتيح اليمن الشام وفارس وديم. يعني قيصة الآن قيصة وانتصر قيصة انتصر على الفرس يعني الروم تصل على الفرس وكانت تجربة أقوى ذلك داخل الوقت فالأول تحسن عليه تحسن على الروم تحسن على فارس وكذلك اليمن قال والله إني أعطيه مفاتيح اليمن والله إني لا أبصر أبوار الصنعاء فأعتراه الديهط شعن نيسا في عيشين في آمال هم الآن في وضع صعب جاء في عيشون في الأمان ولذلك في قال المنافقه عندما أتت العرب وحاصره وخانت اليهود وغدرت اليهود وغدر المنافقون قالوا اين يقولنا نفتح الشام ونفتح اليمن ونفتح الفارس واحد فينا ما يفعلنا يذهب لقبع الحاجة وكان يقولنا نفتح الفارس ونفتح الروم ونفتح اليمن لشأن هذا أن الصحابة فكانوا مصدقين بالنبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين الرجال صدقوا مع الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومن ينتبر فهذه من النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الصحابة يعيشون في الآمان حتى جعلتهم يتلذذون بالعيش كانهم يعيشون الآن في فتح فارس ويعيشون في فتح الشام ويعيش كأن الحلم الآن يعيش فيه الصحابة وصالوا يعيشون فيه الآمان لحظة الخندط في يعيشون فيه الأوضاحة ويستمتعون ويتلذذون بل وضعها وبالحقيقة وعندما يتلذذ بالشي يسعى جاهدا للحصول عليه تلذذ ش لذلك يسأل جاذبd لحصول عليه فتخفي المصاعب وتوراً عليه المصاعب والتهاوى أمامه كل العوائق والتحقق هذه الأحلام التي هي أحلام وفعلاً تحقق هذه الصحابة رضي الله فتحوا فارس وفتحوا الروم وفتحوا اليمن عدي من حاتم, عدي بن حاتم قبل إسلامة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم و كانت حدود دولة الإسلامية في المدينة حدود دولة الإسلامية كانت في المدينة فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان نصراني بن يطيق قال نصارى فدخل للنبي صلى الله عليه وسلم عرض للنبي صلى الله عليه وسلم ما أسلم فقال للنبي صلى الله عليه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي هر رأيت الحرة هر رأيت الحيرة مثلا هر رأيت النجف الحيرة النجف قال هر رأيت الحيرة قال لا قال صلى الله عليه وسلم فإن طالت بك حياة لترين الضعين أي المرأة ترتحل من الخيرة حتى Setوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله تخرج من من نجس وتصل إلى المكة والطوف ما الخالحة وهذا كان هاجس حقه كل عربي هذا هاجسه الأمن في الجزيرة ما في أمن في أقل أمور تصبح إلى زوجته يصبح إلى زوجته سبي من السباية رجل آخر جاء معه ما أخذها خلاص واحد عليه وأمته اعتبر سبي تأخذ سبي وهو يقتل ولا ما يؤخر ولا ما تشي يقتل ولا يؤثر ابنه يصبح ابنه عبد ملوك ولا هم أنتما ما يمنع على شيء سأخرج من الحياة ومنجح حتى تصل إلى مكة و لا يخاف الله المرأة الرجل ما يمنع على النفس المرأة فقلت فيما بيني وين نفس يقول عليه فأين ينجن مطيء و أين ينجن مطيء يقطع الطرق أين من أهل الذين يقطعون طريق الناس ويقطعوا طريق الناس وسبوعهم قالوا و سعروا البلاد و أين يقطع الطرق و أين رجال طيء أين ينجن مطيء واشعنوها من جانب القتل والسلب والنهب خطط طرق وين كما قال النبي الان الذي كان في الاماكن اعمال حرام فهذا اش في في الاحرام تقل... إلا ما في هذا ام تقول تنظر فقط الى ما تراه عينك اكمل لها النبي صلى الله عليه وسلم قال وان طالت بك حياه لا تفتحن كنوز كسرى راح تشوف كنوز كسرى تدخل الدوله الاسلاميه كنت على الدوله الاسلاميه يعني يتمكن الاسلام من فارس انتشر في فارس وكانت دوله عظمى يقول قلت يقول عديد بن حافظ كنت عجيبا مسترعي من وقوع هذا كثر ابن هرمز كثر ابن هرمز قال كثر ابن هرمز ثم قال ولئن طالت لك حياء لترين الرجل يخرج من ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحد يقبله منه يعني انتشار خير الآن العربي الفقير ما يجد شيء ما يجد ماء تشرخين المال كثير حين يتصدق ويعطي ما حد يقمن منه لكثرة الأموال فيستغني المسلمون واستغني الشعب على العربي المسلمون كلهم يستغني بعد فترة أسلم عندي بن حاتم قال فرأيت الضعين من الحيرة حتى تطوفوا البلد لا تخافوا إلا الله وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز أنا كنت من الجيش اللي فتح كنوز كسرى ابن هرمز ولئن طالت بكم حياه يخاطب التابعين لترون الثالثة وهنا الرجل يخرج من الكفة من المال فلا يقبهه أحد النبي صعب كان يجمع فيه قلوب الصحابة ونفوس الصحابة هذه الأهداف المرحلية وربما النهائية اللي عايشوها فتعلوا هم من رضي الله تعالى عنهم فإذا سرحت أنت في الهدف وفي الأمل السامي أو الهدف النهائي والغاية اللي لا تراها بعينك وإنما تشعر بها خط وتفكر فيها بذهنك إذا سرحت شيء مثلي هذا فأنت في هذه تبني القواعد والأساس للمستقبل ولتحصل على هذا في المستقبل وليكون واقعا حقيقة تراه رأي العين عندنا نتقى جيش المسلمين وجيش الكفار في روزة بدر بدأت المعركة لاحظوا شوانا يغرز في قلب الصحابة بدأت المعركة نتقى الصفان وبدأت المعركة قال قوموا إلى جنة أرضوها السماوات والأرض قال ابن الرحمن دخن دخن قال له النبي صاحنا على ارض السماوات قال باخين بخل تعظينا قال النبي صاح له هو ما تقول دخن دخن قال رجاء ناكل من اهلها قال فانك من اهلها هنا حلقت مع معنويات عمر بن حلقت في الجنه في الدنيا حلقت في الجنه وخذ يسرح في الجنه وفي نعيم الجنه وفي حلمها امل يسرح في هذا في النعيم ما ذكر الله عز وجل في كتاب الجنه يسرح في هذا ثم أخذ اخوي عايش جنب و اخذ التمرات ياكل للتقويه ويتزود الجهاد ثم قال كم انا احتاج من الوقت لاكل هذه التمرات نصف دقيقة دقيقه قال لن بقيف حتى اكل هذه التمرات انها لحياه طويله هذه حياه طويله حطوا اضيع وقتي في أكل هذه التمرات ثم القاها تدخل فكر حتى اقتل فالروح اذا ارتفعت وعايشت هذا الهدف كانها حاجه على راس قلعه تنظر كل ما دونها اذا روحك عايشه الهدف كانت يعيش في هذا الهدف وهذا الامل كانها على راس القلعه سوا كل شيء دونها وترك كل شيء امامها وترك كل وسائل المؤديه الى الهدف وترك كل الطرق المؤديه الى هذه القلعه لها اواس القلعه ترى كل شيء فهكذا جعل النبي صلى الله عليه وصحبه يعايشون كانهم على راس القلعه ولله قران بكثره تجذب يخاطب المسلم الم ترى الم ترى الم ترى اي عايش هذا الم ترى كيف فعل ابوك ما راى النبي صلى الله لكن عايش هذا الوضع ويخاطب الصحابة كمانا بصيغة المبادع وإحنا نخاطب بصيغة الماضي عن يوم القيامة عن يوم القيامة يخاطب بصيغة الماضي ويخاطب بصيغة ولو ترى إذ وقفوا على النار فقال لا ليتنا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أتى أمر الله فلا تستعجلوا خطاب كأنه في الماضي لكنه في المستقبل حتى يعايش الإنسان الوضع ولذا سرح الصحابة رضي الله عنه عنهم في انتشار الإسلام سالها انتشار الإسلام حتى تبكرنا فتح قسطنطنية وفتح رومة فسأل النابي صلى الله عليه وسلم أي مدينتين تفتح اولا انتنا نحب مجبين مدينة قال س绞ائة أي مدينتين تفتح أولا قسطنطنية ولا رومة؟ رومية نفتح رومة قبل؟ ام انتحائق قبل رحم كيف سرحت همن الصحابة وارواح الصحابة في هذا الخيال كأنه خيال وكأنه آمال لكن الحقيقة هدف سعن القالة أي مدينة تفتح أول قال مدينته أولى هذا حديث مسلم قال مدينة هيرقل أولى إذن هذه النقطة التي غيرت أن تعيش أنك تعيش في المستقبل أو تعيش في الحلم تعيش في الأمال في الآمال تعيش في الأمل ما تعيش فيما تراه عينك فقط وأننا تعيش في الأمال لا تعيش في الواقع وأننا تعيش في الخيال تعيش في الأمال هكذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تتطلع إلى مثل هذا وما ذكر الله عجل الجنة ومآل أهل الجنة إلا هذا حيغته هذا أمر كان لخياله وحقه آمان وحقيقة لكن إنسان يتخيل مثل هذا لأنه يشعر من الآن ما يحصل أن يحصل ستحصل عليه في الواقع هذه النقطة الأولى للنجاح طيب من إضافة النقطة صدق مع الموضوع الخطط والأهداف إذن لكن طبع الهدف هذا الموجود في الآمان وهو خيال تجعله آمان ثم بعد ذلك لابد أن تعرف الواقع لمبحث هذه الخطه واقع الام واقع المدينه واقع الواقع الواقع الناس وحتى ترى هذه الخطه للوصول إلى هذه الامان أو إلى هذا الهدف السام النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل منذ اول يوم من الدعوه درب النبي عشان على هذا الله عز وجل قدر له هذا الامر عندما اتى وقال لخديجه رايت ورايت خشيت على نفسي قابك والله لا يخزيك الله ابدا ذهب فيه الى ورقه جلس معه ورقه اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما راى قال هو ورق ليتني جدعا حين يخرجك قومك لأتني أكون معك حين يخرجك قومك قالوا نبي صلى الله عليه وسلم قال أجل ما أتى أحدهم ما أتيت إلا وأوذني إلا وأخرج أو كما قال وربح إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أرالي يقدر له هذه الكلمة قبل ورقك إذن النبي صلى الله عليه وسلم أن بدأ يعرف الواقع الموجود أنه سيخرج وأنه ما يردون مما سألهم يقولون أني الصادق والأمين متما في كلام تصدقوني سيتصل مرحلة الإخراج حتى اخرج هنا النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يعيش واقع يعيش واقع وضع الخطه هناك يعيش الخيال وهنا بوضع الخطه لابد ان تعرف واقع الناس واقع تفكير هذا الشخص تذكير هذه المجموعه التذكير هذا هؤلاء القوم وضع هذه المدينه وضع هذه المنطقه وضع هذا البيت كيف وضعه ما هي الاخطار اللي تحوم حولك كل الأمور هذه ينبغي ان تعرفها عايش النبي صلى الله عليه وسلم وابع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اخذ جسم النبض عندما بدأ الدعوة الآن أخذ الحيطة في هذا وأخذ الحذر وإذا أعيش وقع الآن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن مكان لينتقل إليه والدعوة للمكة ما تصلح ما تصلح وسيخرج كما أخبر ورقة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمام الهجرة ما في أمام الهجرة لا بدأ يدرس الأحوال ما هي مدينة مناسبة قال الحبشة باعث النبي صلى الله عليه وسلم ارساليات لدراسه الوضع هل تصلح ولا ما تصبح هل هذا الشيء تصبح نهار ولا ما تصبح حتى وهاجر الى حبشه فاخذ يدرس وفعلا ارسل ارساليات وذهبوا درسات ورجعوا وذهبت فاخبروه الوضع ان النبي صلى الله عليه وسلم الوضع ما يصلح باقامه الدوله الاسلاميه هناك وافيهم بقوا هناك مجموعه تبقى للوضع ما له فرصه حصل معه وضيق وقتل مسلم وكذا الا يوجد فقط هناك مكان أمام. نفس النبي صلى الله عليه لما اتوا اهل المدينه وضايعوا النبي صلى الله عليه وسلم مصعد نعمه ودرس الوضع وكان ياتي النبي صلى الله عليه كان ياتي له بدراسه اوضاع المدينه وراح هكذا وهكذا واكثر قريب المدينه الى اغى النبي صلى الله عليه مناسب فقال الصحابه ليس ان الرجل جزئيه بدر غزة بدر راح النبي صلى الله عليه ودرس الوضع درس الارض أحد، فدرس احد وهن غداوته من اهلك تبوي المؤمنه مقاعد القتال والله سلم عليه اخذ يدرس الواقع الموجود الذي صلى الله عليه وسلم الخندق هم في المدينه واخذ يدرسوا الى ان حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق واقع الاشخاص حتى النبي صلى هذه الامه اخذ يدرس واقع الاشخاص من صلى الله عليه وسلم وقوه تحمل قبل الخندق وقبل الهجره وقبل قيام الدوله بد أن يدرس هؤلاء الأشخاص لتحملون الأعباد الله يتقال لبعض النصرات من اليوم الأول لهم قضية في دراسة وضع هؤلاء الصحابة عندهم قدرة على تحمل الأوضاع عندهم قدرة على الصبر لإقامة هذه الدولة ولا ما عندهم قدرة فيأخذ النبي صاحب يدرس هذه الأوضاع من قلل الصحابة وتحملهم هذا الوضع في حال قتال كان نبي صاحب يرسل إلى العدو الجواسيس والعيون حتى يتنهوا بالأخبار حتى يدرس شاء هذا حتى في غزة بدر عندما أخذ ذاك الرجل غلام من قريش فأضرب وكم عددهم كم عدد من باب دراسة واقع قريش يذبحون تسعة من الأبل إلى عشرة أقال إذن عددهم ما بين تسعمائة إلى الألف عدد المشركين دراسة الأمور هذه لابد حتى تضع الخطط إذن لابد أن تعيش في الآمان والأحلام في المضع ذلك عليك أن تدرس الواقع الذي أنت فيه لتضع الخطط المستقبلية النقطة الثالثة الآن درسنا في الواقع لابد أن تقسم الهدف هذا تضع إلى أهداف مرحلية. الهدف الأول الهدف الثاني الهدف الثالث الهدف إلى أن تصل إلى النتيجة لك ما تستطيع أن تقفز إلى الهدف الثاني مباشرة فلابد أن تضع أهداف مرحلية لوصول إلى الهدف الثاني وإلا ستمل وتتعب وتشرب بالهم لكثرة هذه الأمور كيف أصل إلى هدف النهائي دائما تنظر السلم الأخ أو الجبل تريد أن تفعر الجبل الج تنظر لمهمه الجدن تشعر بالاحباط يا تقول لا المرحله الاولى اصعد هذا من الجبل بين ارتاح المرحله الثانيه ما تنظر الان امامك الا فقط المرحله الأولى ما تنظر غير المرحله الاولى في لك يعني مدتها قصيره وغير متعدة فتشر بأن الهدف هذا الان امام فقط انه هدف مرحلي مو الهدف السامي الان بعد ما تضع الخطط الان اذا انت تبع الخطط تجعل هناك اهداف مرحليه حتى ما تشعر بالسآمة ولا التعد ولا بالإحباط ولا تترك العمل بعرفة تنقطع فإذن هذا الهدف السامي لابد قصنا إلى جزئات وإلى أهداف مرحلي فليسهل تحقيق كل هدف مرحلي على حدة فيحمل هم فقط المرحلة الأولى أو الهدف الأولي أو الهدف الأول المرحلة الأولى من الهدف أو الهدف مرحلي الأولي فقط نحمل الهم إلى هذا بعدما الآن عندها هدف سامي وعادة أهداف مرحلين الوصول إلى الغاية الآن لا يعيش للهدف الأولي ومرحلة أولى فقط حتى ما يشعر بالهم وهما فقط المرحلة الأولى وينسى ما بعده ما يفكر الآن المرحلة الثانية يفكر فقط في المرحلة الأولى وكأن الهدف السامي هو المرحلة الأولى إ nichts فبعد ذلك ينتقل المرحلة الثانية مثلا أن تريد أن تكتب كتابا تكتب كتاب خلص. كتاب هذا موضوع كثيرات وما هل تكتب عن موضوع سورة الكهف موضوع طويل متخلصة في مجال صعب لقد قسمنا إلى هداف مرحلة أولى ما هو هدف هذه السورة مرحلة ثانية ما هي محاول هذه السورة مرحلة ثالثة ما هي آية البلاغية كل آية بلاغية هي هدف مرحلي الآية ثانية هدف مرحلي هدف ثم بعدك الخاتمه ثم فاذا كل ايه تعتبر هدف فتجي قال لك امامك 20 هدف مرحله حتى تصل الى النهايه ففي المرحله الاولى فقط تعيش في, في الايه الاولى كان هذا هو الهدف الصامي وهذا الهدف النائس تعيشه حتى فقط مرحله أولى. ما عندي الا هذا فإذاك يسوء عليك ان تنتهي المرحله الاولى بل ما تنتهي الان فقط المرحله الثانيه والهدف الثاني بعد ما تنتهي راح تعيش المرحله الثالثه في مهارات التبنيات تبني شاليه ما عندك لا مال حق لاشراء ارض الشاليه ولا عندك مال لبناء هذا الشاليه الان في مع بناء انا قسمنا على مرحلتين مرحله الارض شراء ارض مرحله ثانيا مرحله البناء مرحله شراء لابد ان نعين هذه الار وينها اذا البحث عن الار المرحله الثانيه كم هذه الار المرحله الثالثه نقسم القيمه الى أجزاء. وكل جزء يقوم فيه شخص معين لجمع هذا الجزء فإذاً ها تخصم أهداف هذا الهدف الأولي إذاً تجمع القسم هذا من قبل هذا الشخص هادي. الهدف الثاني مرحلة الثانية الشخص الآخر يجمع مجموعة ثانية الشخص هذا هذا مرحلة, مرحلة مرحلة مرحلة إلا أن تجمع لنبع ذات تستطيع شراء لأن شراءت الأرض تبي تبي. نفس القضية تماماً ما هي احتياجاتك لهذا البيت ما هي احتياجاتك؟ أنا محتاج كذو محتاج كذو محتاج اذا اذهب بهذه المرحلة الاولية المرحلة الثانية ذهب الا المهندسة اللي رسلنا لي رسمها المرحلة الثالثة قيمة تكلفة هذا البناء المرحلة الرابعة كيفية جمع هذا المال تقسن نفس الطريقة الاولية اذا كل مرحلة تعيش فقط هم هذه المرحلة تنتهي منها تعيش هم المرحلة الثانية تنتهي منها تعيش هم المرحلة الثالثة الى ان يتحقق هذا الخبر وان فعل هذا مثل ما حصل طبعا نبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه طريقتها قسم إلى مراحل هدف اولي الهدف المرحلي الاول نقول او المرحله الاولى من هدف مرحلة الثانيه المرحله الثالثه المرحله الرابعه أو الهدف الأول هدف الثاني الهدف الثالث مثل ما كان النبي صلى إن الله عليه وسلم معاب عندنا ارسل الى اليمن قالوا مستدومين شهاده لا اله الا الله هذا الهدف الاول النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يصلوا إلى مرحله تطبيق الإسلام تطبيق اركان الاسلام وترسخ الاسلام باهي لكن المرحله الاولى الان التوحيد انهم اطاعوك واجابوك تعلمون أن الله ترعيه خمس صراح في اليوم والليل إنهم أطاعوك أعلم الله أن يضطرض عليهم صدقة تأخذوا من أغنيائهم وتردوا على فقرائهم مرحلة مرحلة مرحلة مرحل. فإذا لا تقسم الهدف الثاني هذا تقسم إلى أهداف مرحلية وكل هدف مرحلي تعايش إلى هدف مرحلة إلا أن تنتهي منه تنتقل إلى المرحلة لا تعيش إلى هدف الأول والثاني والثالث والرابع هم خلاص ما نبتلك العمل لا ننتبه إلى هذا بشوي شيء عبد الله بن عمر بالعاص كما في حزيزي بخاري عندما شك أبوه شك إلى النبي صلى سلم الحالة بأن ما يتي أهله فدعها النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يقوم الليل وصوم النهار قال لا يقرأ في شهر حين اجعل القرآن في شهر وهي مرحلة الأولى إذا استطاعت بعد ذلك في شهر سمر معك الوضع بعد ذلك انتقل إلى كل 20 يوم استطاعت بعد ذلك 15 يوم اقرأ القرآن كله في 15 يوم قلنا في 15 اكمل فتره الى ان تشعر انك تشعر بالمرونه والقدره بعدك تنتقل المرحله في 20 يوم قراءه بعدك تنتقل في 5 اشهر بعد ذاك في 10 ايام بعد ذاك تنتقل في اسبوع بعد ذلك رواوان في 5 وفي روايه قال 3 وما في اقل لكن هو أصر. لا قادر قادر قادر الى ان بعد في نهايه الامر في عندنا كما ليتني اخذت النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم فان تنتقل من مرحله الى مرحله بالمرحله مفنى مفنى مفنى. حسن سما ينقطع ساعات الليل افتاح صلاه النبي صان الليل مثنى مثركعتين استطع اكلك اذا تحس انه ابي 11 ركعه صمت لكن ركعتين فقط ركعتين صات الليل مثنى مثنى بعد عندك نشاط ركعتين اقص صليت بدايه 11 ركعه تشك النبي وهذا تقسيم الهدف السلامي إلى مراحل وإلى أهداف مرحلي قرأت قرأت قرأت قرأت قصة عبد الله لكن النبي صاحبه قرأت قرأت قرأت كان يصليها مثل معلمنا 11 ركعة أو 9 ركعات أو 7 أو خمس أبو سفيان نبي صاحبه كيف تدرج معه لإسلام أبو سفيان نبي صاحبه عنده غاية أبو سفيان سيدنا السيد قريش وعلى رأس بني أمي فإذا أسلم وبني أمي أصحابه حرب أصحاب حروب فانفروا الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم حب أن يكسب بني أميه ويكسب أبا سفيان تزوج ابنة ابي سفيان ام حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم عنده اهداف تليين قلب ابي سفيان اولين قلبه الاسلام اذا صاهره قلبه. ثم اسلام ابي سفيان ثم تقوية اذا اسلم وما ي bloom several ثم تقوية ايمان ابي سفيان عند النبي صلى الله عليه وسلم عنده اهداف تزوج ابنته لكن سفيان اصر ما هو عليه إنه جذا قبل الفتح مكمن أتى قبل اجتماقت فأتى العباس حيث أتى أبو سفيان ودخل فعند أتى أبو سفيان Summit عمد أبو سفيان بدون نبي صلى الله سلم معاهدة لكن غدرت قريش فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا أبو سفيان دخل مدينة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله دخل مدينة ما أمر نبي صلى الله عليه وسلم لأ teaches مكة قلبي يلين لأني يسلم لأنه يسلم ما أسمى عنده فتح مكة عنده أب فثم كادت ودخل وقال عمر اقتله قال العباس ور في جواري قال اقتله فقال العباس أبي يا ابي سفيان أسلم. اسلم قبل أن تقتل اسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر اللحظه هذه فاكل ابو سفيان الان اسلام كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسلام ضعيف فكاد النبي صلى الله عليه وسلم يقوي ايمانه الان يقوي اسلامه ما قال اترك لا النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله يقوي الان كان في بدايه لين وقلب ثم الان دخل في الإسلام المحاوله لتقويه قال ترك خل الان دعه يرى جحافل الجيوش الاسلاميه فاحبسها عند الممر عند ممر الجيوش احبسها فمرها قال من هؤلاء ومن هؤلاء وكم مرت مجموعه قبيله من هؤلاء ومن هؤلاء حتى يشعر بعضونك الاسلام بقوه الاسلام من هؤلاء من هؤلاء الى ان مر بعد ذلك مر الانصار فراه قوة في مر النبي صلى الله عليه وسلم وشعر العام ما هذا جيش قال جيت مهاجرين ثم قال ان ويل لقريش هلكت قريش فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال العباس يا صبا ابن ابي سفيان رجل يحب الفخر فاعطى شي قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن روح ابل قريش من من دخل دار ابي سفيان فهو امن يحب الفخر حتى يقوي امانه قال اتاكم النبي صلى الله عليه وسلم لا اقبل لكم به ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن قال وين دارك يا قريش ما تاكلني دارك ما تاكلني لازم حد النبي صلى الله شيء حتى تقوى امانه وفعلا ومرت الايام فمسلم اصلا ابنه اسلم معاويه استخدم النبي صلى الله الكتاب الثابت الوحيد درسات استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الان بدايه يشعر استعمل النبي صلى الله عليه وسلم معاويه مع معاوية. معاويه الكتاب والحساب وقه الاداب فلذلك تقوى ايمان ابي سفيان الى ابو سفيان مو كان من المسلمين من قاتل كان ابنه احد قالف الجيش الاسلامي لقتالهم وأخذه قومي جيش المسلمين لقتالهم وأخذ يقرأهم سورة الأنفال التي لها هزنة قريش فأخذ يقرأ أبو سفيان سورة الأنفال في اللحظة هذه في نحو القتال الروم تقوى إيمان فتحقق بغاية النبي صلى الله عليه وسلم إذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الدعوة قسمها إلى مرحلة هدف هذا السلام لكن قسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هدف مرحلية نشر الإسلام بداية الاسلام عندنا نزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم قسم الى مراحل هذا الهدف السامي انتشار الإسلام في العالم كله لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء هناك على مراحل الهدف الاول مرحلي الدعوه السريه في مكه الهدف الثاني مرحلي انتقاء عناصر معينه للدعوه تنفع الدعوه الهدف المرحلي الثالث الجهر بالدعوه الهدف المرحلي الرابع البحث عن موطن لنشر هذه الدعوه الهدف الخامس استمرار هذه الدعوه الهدف السادس الهجره الجزئيه الهدف السابع الهجرة الكلية الكاملة ثم بعد ذلك ما حصل كما علمتم أشياء من هذا إلى أن تقسم الهدف الثاني قسمه إلى اهداف مرحلية هذه الآن نقطة الثالث تعيش في الآمال والأحلام نقطة ثانية نجمع نقطة ثانية تعيش في الآمال ثم بعد ذلك تقسم الهدف إلى أهداف مرحلية هذه نقطة واحدة النقطة الثانية لا أن تعرف الواقع النقطة الأولى هدف السامي ثم لا بد أن تعرف الواقع حتى تستطيع أنتوا أهداف مرحلية ثم نقطة الثالثة هو أهداف مرحلية النقطة الرابعة كيف ترتب هذه الأهداف المرحلية؟ قال ترتبها حسب الأيسر في التطبيق والأهمية فهي أسرع في التطبيق وأسهل والتحقم تأجه بسهولة سرعة التطبيق تنيز ترعي القسم إلى أهداف الهدف المرحل الأول هو الأسرع في التطبيق وتحقق نتائجه بسهولة أي التطبق بسهولة والنتائج المتحصلة منه بجولة التحقق ما فيها صعوبة ويسهل تنفيذهم سرعا وسهولة في التنفيذ وتحقق نتائج بسهولة وأقل كلفة وفيها أهمية لها أهمية لماذا؟ حتى تكون دافع للإستمرار لذا كان هدف المرحل الأولي صعب تنام تقول خنام حسنا ما أقدر عليه. كل تذكر هدف أولي صعب أول مرحلة أنت بتكتب كتاب من صفحة أول مرحلة تخلص ستين صفحة أوه أول مرحلة تخلص ثلاث صفحات إيه صفحات ممكن ممشكلة مرحلة الثانية تخلص ثلاث صفحات مرحلة ثلاثة ثلاثة صفحات ثلاثة ثلاثة عشر وصفت بعد ذلك خمس الآن تبدأ ترتقي فإذن كيف ترتب هذه الأداف المرحلية سرعة التطبيق سهولة التنفيذ السهولة في النتائج حصير النتائج وأقل كلفة وفيها أهم منه تهدافع وتشجيع وما تمل ولا تسأم ولا تنقطع عن العمل وذقى نبي صلى الله عليه وسلم خبل الصحابة علمهم عن هذا قال كلفهم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل كلفهم من الأعمال ما تطيقون مرحلة الأولى جاءة في طاقتك في حدوث طاقتك في أنت هناك مرحلة ثانية في حدوث طاقتك ومرحلة ثانية في حدوث طاقتك فأن الله لا يمل حتى تمل الله جTA thick كيف تملون أنتم كيف تملون لأن المل راح يدي على انقطاع فكيف ت chuẩn나م أعباة الله عز وجل والله عز وجل ما يمل منك حتى تمل هذه الدعو أو هذه العفادة فإذن إذا قصلت إذن أنت ما تحمل هم إلا المرحلة الأولى سهلة فإذا ما هي هم تكلف النفسي ما هي هم ما أحمل إلا هم مرحلة الأولى إلا هي سهلة ويسيرة وسهلة في تطمير وسهلة في نتائج وأ لو اخذنا طريقه النبي صلى الله عليه وسلم ما في حال فيه طريقه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ قيام الليل يفتتح قيام الليل الطويل بما ركعتين خفيفتين مرحله سهله جدا لانك انت اذا توضات لصلاه ركعتين خلي تطول خلي تصلي عليه ركعتين لا في قضيه الان بالمنازعه اصلي ولا ما جمع يا جماعه صلاتي الان الركعه الاولى راح تكون في اربع حزب ولا نص جزء ركعتين نص جزء اوه ولا كم ربع حزب طويله عادي لا يمكن قبل فجر اتصلي واصلي لا صلاه خفيفتين يكفي هذا توبه فقط بنت على غير تتوب الان في نشاط فلكتين خفيفتين في نشاط دعني اصلي بعني ركعتين دعني اصلي بعد ركعتين دعني لازم كان يفتيها قيام ليله ركعتين خفيفتين المرحله الاولى والهدف الاول يكون هدف سهل تطيب سهل يبدا الحج باداء العمره عمره سهله طواف وسعي فقط انتهت الموضوع فيبدأ الحج بالعمية السهلة بشيء سهل حج فيه عرفة ومزدرفة و... وجمرات و... كل الأمور هذه فيبدأ الحج بالعمرة حتى تنشط الناس ثم ينطلق بعد ذلك يبدأ غزل جنابة بالوبوء سهل. سهل. ثم بعد ذلك يقتزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتألم الصحابة يبدأون مراحل الأهداف السامية بأهداف مرحلية بسيطة جدا سهلة التضبيق وسهل الوصول إليها يصوم رمضان صيام رمضان شهر كامل كان يتقدم رمضان النبي صلى الله قبل رمضان بالاشهر يصومت الايام ايام البيض ويصوم النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس تقريبا الى ان شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم متهيئ يصوم اغلب شعبان يتهيئ لصوم رمضان مرحله مرحله او ثلاث كل شهر مع الاثنين والخميس لمي شعبان اغلب ثم بدات صوم رمضان مرحله مرحله النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العبادات فهيبدا بالمرحله السهله زياره القبور كان الصحابه يزورون القبور ويستغيثون بالقبور وكذا فبدايه الامر في الكفرس الاسلام الصحابه لكن في امور موجوده في القلب او بنبينها يقطع حتى ما اي اسهل ايوا القبر وتزور القبر ثم بعد زياره القبر نفسك تنازعك استغيث ما استغيث استغيث ولا ما اقطع سهله ابيع حتى تقطع المنازعه الموجوده بعد, بعد ما تمكن ما بعدك تزور القبر ما في منازعه فعملية سهلة تقوى الزيال في القبر سهل فإذا في, في القبر ما يتكون فيه ثلاث موازعة صعدة لا زور القبر لكن لا تستغيل كيف فعل لكن شيء سهل لا تزور القبر اقبع الأمر وانتهي بعد ذلك زور ولا تستغيل بعد ما يتمكن الإيمان كذلك مثال آخر عندنا نزلت آية وهي قول الله عز وجل لما قال الله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تميوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله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 الدين يا رسول الله اتى يا رسول الله يا رسول الله قالوا اذا امرنا ناتمر بامرنا الا هذه الايه لا نستطيعها قال انا حقا ابن ابينا رسول الله ما إن نطبقها صاحبه هاي ام وين نطبقها ما نستطيع ما اسه نطبقه التطبيق. ما هي مرحلة تطبيق المرحلة الأولى الإيمان بهذه الآية المرحلة الثانية قياده قلبي المرحلة الثانية قياده اللساني المرحلة الرابعة بداية تطبيق جزء منها واللي ما يستطيع أوكله المرحلة الخامسة حتى لم يستطيعها هذا المرحلة متوقعة لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تريد أن تقول كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وعطعنا وفرانك ربنا وإليك المصدر أولا ليكن قياد قلبي وان قياد لساني قلوا هذا قلوا سمعنا واطعنا وغفرانك ربنا ولك فقال الصحابه جئنا عبدا كريما سمعنا واطعنا حتى اللي ما نستطيع غفرانك ربنا اغفر لنا ربنا اللي ما نستطيع ان نفعله اليك المصير فانزل الله عز وجله قوله قال امن الرسول بما انزل إليه ربه امن الرسول بما انزل اليهم ربه والمؤمنون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 لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا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 فأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فثناء عم الله عز وجل فيه نبي صفحنا الصحابة آمن الرسول بأنزل إليه من ربه كل كن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد المرسل وقالوا سمعنا و... نفس الكلمات كما قالها الصحابة الصطرة الله جعلها في كتابه قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير لا يكلف الله نفسه هذا الأمر خارج الطاقة أو لا يكلفكم رفع الله عز عنهم هذا الفهل اللي خطر في أدهانهم إذا أن يصل مجههم إلى هدف سهل التطبيق هدف مرحلي سهل التطبيق يقولوا سمعنا وأطعنا ليكون لكم خيال ثم تلفظوا بهذا والأمر بعد ذلك الهدف السامي هذا أمر يبحث وتسعه فقال فأنزر الله أما الهدف سائل المنون بأنه خالق القدرة مرفوع عنكم خلاص وقال ليس فأتى الجواب الإلهي فهل الآن النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة سهلة الآن اللي تستطيع أن تفعله أجعله هو الهدف الأولي الأولي أو المرحلة الأولى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نشر هذه القاعدة بين حتى أصبحت قاعدة فقهية العلماء وهي مسألة التيسين النبي صلى الله عليه وسلم قال يسر ولا تعسر يسر ولا تعسر بشر ولا تنفر حتى كما عايشه الضراعه ما كان لي صار ما خير بين امرين الاكثر ايسهما انتشرت قايدتي حتى عائشه فضراعه عنها عرفت هاي القاعده عند النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هي عرفت من طريقه النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الاكثر ايسهما يبدا باليسير يبدا باليسير فانت يسر الاول جلب الثاني فكيسر الثاني المرحله الثانيه جلبت المرحله الثالثه فصمحت مرحله ثانيه يسر اطبقها جلبت المرحله الرابعه اصبحت يسيره فلك ما خير بين امرين الاكثر ايسهما وهلق النبي صلى الله عليه وسلم انها دينه قلنا هذا الدين متين ولا يشاد احد هذا الدين الا وهلله ديننا متين غايه لا تاتي النهايه لا يتشابذ وتشد المرحله الاولى اخذ ثم تنتقل الى الثانيه المرحله الثالثه المرحله الرابعه تساوت فوق هدفين هذا هدف وهذا هدف وهذا يسير وهذا يسير اي اجعل المرحله الاولى قائه اهم تساوث اليوسف قال اجعل اهم هنا مرحلة كما قال نبي صاني لي معاد او ما في عوني لا اله الا الله هذا الاهم فاجعله مرحلة اولى اذا نقطة الرابعة ترتيبها حسب الايسر والاسهل سهلة التطبيق سريع التطبيق سهلة النتائج اقل كلفة فيها اهم الآن لا بد ان تضع النقطة الخامسة تضع خطة لتطبيق هذه الاهداف اهداف مرحلية مرحلة الاولى ربما تجعل لها خطة لتطبيق ولتحقيق الهدف المرحلي الاولي تحطط خطه وهذه الخطة عندنا تضعها تجعل كان هذا واجبك اليومي هذا الواجب وهذا واجبك الاني وانت عرفت كانك حققت الهدف الشامل وانجزت كل الامور المطلوبه منك المرحلي الاولي ربما يحتاج إلى خطط ربما يحتاج الى خطة اولى خطه, خطة ربما هو هدف واحده خطه يعتبر خطه واحده شانها نوع الخطه للهدف المرحلي الاولي فإن كان هو هدف واحدة زيدي وإن كي احتاج إلى خطط كل خطة هذه تجعلها كأن هذا هو الأصل كأن دورك فقط هذا عندي اختبار يا جماعة كتاب 500 صفحة كتاب 500 صفحة قال نعم 500 صفحة الاختبار بعد 20 يوم ما أكبر قلتني بنتي ذات يوم ما يبقى الكتاب ما أنا قادرة باش الاختبار ولا اختبار الأربعة قلت من الكتاب فالكتاب تكمل صفحة قالت مثلا 250 صفحة كم يوم؟ أربعة أيام أم يوم خمسين على أربعة كم؟ يطلعي 35 صفحة كل يوم تقلق 25 صفحة قالتني أقدر أدرس بقى سنعادة أيام آخر يوم خلينا المراجعة في يوم تقلق 50 صفحة قالتني خمسين أقدر أدرس عندي الصبت وعندنا الأصل الصبت مننا 25 نعم العاصر 25 قالتني أقدر لا خلص هاي يتثنى قالتني أقدر أجتماعيات كل حبه ما نقادل كم صفحة قالتني أربعين ينزل عندش والمغرب والع العصر كم بتجي نخلصين؟ بعرف والله العصر اقدر اخلصها 15 والمغرب كم؟ اقدر اخلصين 5 قاعدينها الليل كان اشتغل اقدر اخلص 20 خلص عندك 5 15 و10 و... هذا تحقق الماضي او بينصف هذا الموضوع فشاغلنا بنتقسم هالطيره كان واجبك العصر دورك 5 عصر مو العصر دورك 20 لا العصر دورك فقط 15 صفح. بس هيدا متى ما خلصنا ال15 انجز الاختبار كله درست الكتاب كله تشجع بس بالكتاب اللي خلصنا ال15 صفحه بس ما تشجع منه 15 20 و25 و100 لا هذا دور ال15 صفحه بس هذا المطلوب الكتاب كله عتبه 15 صفحه هاي الطريقه فلذلك جزء هذا هو غير كل اللي فعلتها ولكن بيصر اعلمنا على الوضع هذا خلصن 3 ايام من كل شهر كفنان الدار قال عبد الرحمن بن العاص خلص دور كيف كل شهر تقدر لو ما تقدر انا ما استطيع هذا الصيام الدهري سبب انتهى حققت الغرض حققت الغايه قيام الليل كيف اقيم الليل كله ينام نصف الليل ويقيم ثلثه ويرام سدسه قيام الليل سبق قيام الليل كله هذا عشان هذا لازم تحط الخطه لتحقيق كل هدف هاي الطريقه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما سميتكم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندنا ايضا الله عز وجل في غزوه احد والله ان كيف في شقوق كان راس غزوه احد قائدها ابو سفيان. واحد قادتها خالف وليد يعني ما شج وجهه النبي صلى الله عليه قال كيف سبح القوم شج وجه نبيه وكسر رضاعيته وكسر رضاعيته فقال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون النبي فهم الله عليه وسلم هو راح يتوب عليهم هو حتيف على أبي سفيان وحتيف على خالف وليس هو حتيف على مجموعة كبيرة على مجموعة الموجودة كأنه فهم إشارة من او يتوب عليهم قدم الله للتوبة ثم قال او يعذبهم فيهم ومعذبهم فهم ظالمون وليس لك البي شفهم كأننا في هذا ساعة النبي صلى الله عليه وسلم الآن لتوبة أبي سفيان ساعة لتوبة أبي سفيان ساعة السعر مثل ما علمتم في الخطوات السابقة اللي مرت تليين قلبه ثم بعدها تقول في الإسلام رغما عنه ثم تقريث إيمانه والساعة في هذا إلى الحق من البي صلى الله الغرض نشر الإسلام مثل ما علم كذلك نفس الشيء خطر في كل هدف وك مرحلة الأولى دعوة السدنية لأقرب الأصحاب أو الزوجات أو الضعفاء ثم مرحلة الثانية بحث عن موطن تلاحظوا بالخطة كل من أسلم الآن من غفار قال يبدو أرجع إلى غفار روح مات إلى قومة فنشوف الوضع يمكن الوضع قومك مناسب لك موطن لكن أصار ابو ذر أن يمكن في مكة الحبشة أرسل إرساليات الحبشه هل مناسب أم مناسب الآن كل واحد يرجع إلى قومه حتى أسلمت أرجع إلى الحبشة أرسل السلام إلى الحبشة الطائف راح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حتى يدرس الموجود فكون خطة النبي صلى الله عليه وسلم وراء هناك لتحقيق هذه الأهداف والآن كل مرحلة هي اعتبره كأنه هو الهدف النهائي ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الآن مرحلة مرحلية وما درجعها قومه الغفار الحبشة الطائف عرض نسوع القبائل لعل هناك ما يقبله المدينة إرساليات المدينة وصعب النعمية إذا جعل المدينة هناك أهداف مرحلية وأخذ مكتب كل هدف كأن هذا هو الأدف الأصلي وهذا الهدف النهائي ووجع كأن غاية لأن هذا هو الوضع عيش هذه حتى لا تعيش في الهن هم من الهدف الثاني النقطة السادسة توقع الأمور السيئة توقع نتائج سيئة لا تعيش في حلم تعيش في حلم الذي هو غير واقع وغير صحيح لا بذل صحيح ولا الواقع صحيح ما في شيء ما يخلو من تعب المصاعب ومن اذى ومن توقع المصائب وتوقع الأمور السيئه من وراء هذا العمل لا تتوقع ان كل كل عمل فيه نجاح وما فيه تعب ما فيه أذى. توقع الامور السيئه حتى ما تفاجئ وتحبط وتنهار وتنقطع الاعمال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في الرساله بدايتها أو مخرجهم اطول الله عز وجل علم النبي صلى الله عليه وسلم انه راح يخزومك مخرجهم حتى ينتبه المتحدة توقع الأمور السيئة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الدولة الإسلامية توقع وقمت الحدود وحرم الزنا وحرم الخمر وحرم توقع أن هناك المسلمين من يقع في هذا ما قال لا. ما رح يقع شيء أبدا خلاصة ما رح يقع مني صلى الله عليه وسلم توقع مثل هذه الأمور وتوقع وقوع الزنا وتوقع شرب الخمر وتوقع مع التحليم وقع. وفعلا ولكن ما أتى معه وقال بمي زنيت ما تفاج زين معقول كيف يكون هذا؟ هذا ما كان متوقع خارج الحسبه لا وذاك سهل النبي صلى الله عليه وسلم لعلك لعلك, لعلك لعلك لعلك انا ما كنت ما تفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر زي كان ابو من الصحابه قال لعنه الله قال لا سلام الله ورسوله توقعنا أن ايش ترى وهي وضحك وضحك كان النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه كان اول يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ما كذا لا انت لا نتوقع النبي صلى عليه تكمن خلاص القطع هذا ويرحق مع النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى وسلم كان متوقع يتوقع مثل هذه الامور انا اقول ما اتوقع قلت هالكلمه انتهت ما في لها ما كان في البدايه ان المنافقين ما راح يحوجون في غزوه احد واذاك عندما تراجع وتفاجا النبي صلى الله عليه الوضع ما على ما كان فيه منافقين ما كان منافقين في فيه في غزوه بدر روزك وحد ما توقع ان اللي صار راح يصير انسحاب وراح يكون هناك بجموع النفاق تنسحب بمجموعه لتخدع المسلمين ما توقعها واذا عندنا حصل هذا كان أمر, أمر عظيم بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم لكن بعده النبي صار تدرب ضربه وعدف قد ضرب الصحابه في غزوه الخندق عندما قال المنافقون ما قالوا يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسول الله كذوبا وقال طائفه منهم يا ما تفاجئ النبي صلى الله كان متوقع حقيقه في غزة الخندق في غزوه تبوك ما تفاجئ ان اللي صار فينا من نوع منافقين انخدلوا عن ولكن عندما ايوي يعتذرون كامل اللي قام يعذرهم في الطاح عندي عذر خاص ماشي ماشي اطلع عن كل ما ادينت لهم يعني شيء هي متوقع النبي صلى الله عليه واله اذا تتوقع الامور السيئه عندما تحط الاهداف في كل مرحله تتوقع في امور سيئة ستحصل اذا هذه النقطه الثالثه توقع امور حتى ما تفاجئ وحتى ما تعرف تطوقا الآن قسمت الى أهداف وإلى مراحل وكل مرحلة وكل هدف مرحلي قسمت على خطوات بسيطة وسهلة تنفيذ ماذا تستطيع أن تفعل الآن الآن ما لا تأجل ماذا تستطيع أن تفعل فكّ الآن ماذا تستطيع أن تفعل مصلحة هو أكبر من أفسدته افعله لتنجح ولو كان هذا الأمر صغير افعل هذا لا اتأجل فالآن انظر ماذا تستطيع أن تفعل الآن وهذا الواجب اليومي المخصص لك فقط هذا اليوم لا تنظر الى غيره انظر فقط الى هذا الواجب اليومي ماذا تصدر ان تفعل هذا واجبك اليومي خمس سائر ساعة, ساعة تفعل؟ ان ت تفعل الان هل واجبك اختبار صغيراها كان لهم خمس ساعة الطفل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزة الوحد حصل ما حصل للصحابة والنكبة حصلت و... ماذا يتصعل في النبي صلى الله عليه وسلم الآن بتعديل الوضع دفن الموتة كلهم نبي صلى الله عليه وسلم لحاق متفرج ب Sant هذا النبي صحيح فعله النبي صلى الله عليه وسلم حمنا ليسا جراحات وقتل وكيف الصحابة حصل زهد ما نصع نفعه يصير الخروج الآن إلى حمراء الأسد نعم نصع إذن ننفج ما نصع أن تفعل الآن بحسبة معرفة المصحة مع المفسدين الخندق كيف نواجه 12 ألف كيف نواجه 12 ألف الآن سئة تمنة نعم الفان وتوقع النبي صلى الله عليه وسلم غد الى وتوقع غد المنافقين وتوقع كل الأمور هذه كيف نواجه الآن أشار السمان فارسي بخندق خندق خنفكر فيه هل يردون مواصلين على أبواب المدينة خندق نفعل الآن خندق خلص هذا الخندق وطول كذا كم عدد الصحابة قسم الطول على عدد الصحابة كم تاغة كيلو كيلو وين خمسة كيلو كم عدد الصحابة 2000 قسم خمسة كيلو على 2000 10 كيلو على 2000 كم كل واحد ياخذ لك كل واحد حده خاص هذا المكان يحفر في هذا المغدول طول بعرض عمر هذا دورك هذا دورك ما لا تنزل خندق وين خندق وين 5 كيلو احفظ لي 5 كيلو ما ما استطير 10 كيلو ما اقدر ما نقدر ما اقدر 10 كيلو كمل ما تقدر 10 كيلو كمل متر مترين, أو مترين متر عمق 5 اثار دورك الى ان ياتي الكفار قبل اي يوم نسوي هذا دورك متر مترين بعمق 5 فقط هذا دورك فقط هذا دورك ما هذا دورك لا تنزل خندق 5 كيلو لا 10 ما يفعل الآن فأنت أحفر الآن فالنبي صلى على طول حفر وطلب الصحابة أن يحفر قنبول من الغدو من الفجر من الصدح بأصاد الفجر على طول انطلاق وإذا كان النبي صلى الله على الوضع هذا قال قبل, قبل قيام الساعة من يمكن بيده فشيلة فمن يصر أن يكون أي غريسة فليغرسها قبل قيام الساعة ومجب قيام الساعة, الآن. وعندك فسيلة قيام الساعة. اغرس. ما فشيلة تغرسها اغرسها ونحن العهد ف ادع على دعوه القريب فانت ادعوا القريب على القريب ادعوا ادعو الضعيف ادعوا خلاص هذا المطلوب ما ليس فاعل النبي صلى الله عليه وسلم ايش هي اللي بنفسه على القبائل ذهب الان وين اخذ يعرب نفسه على القبائل اخذ يعرب نفسه الشريفه الكريمه على القبائل صلى ما بيدك شيء ما يصل تفعل علنا النبي صلى عليه لا حول لك ولا قوه مالك وخاص وقعت المصيبه عليه ما بيصع يفعل ما بيصع يفعل شيء خلاص فأنت فأنت فأنت فأنت فأنت. فانت فان تقول ان الله وإن لله وانه اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ما انت تفعل هذا قالت هم سلمى فحصلت نتيجه ان طرق النبي صلى الله عليه وسلم بابها يخطوها النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لله اللهم اجرني فانت تفعل هذا مصيبه وقعت انت ماذا تصب ان تفعل اذا انظر وهي طبعا جاءت مثل مريم اي ساعتنا كانت حامل وراح وقت الولاده ما في ماي ولا فيه اكل يقول الاكل على النخله وين سألتا أنت تصل إلى النخلة والرطب أن ينزلوا unacceptable ما أن تفعلّي هوزّ إليك بجبع النخلة تسقط عليك رطبا الجنية فأعا ماذا هذا الهزب؟ الهزب فقط الهزب لا علاقة لك نزول رطب فقط فأي تعلم هذا محاولة الهزب فقط أن تجدب النخلة إليك ما عليك ما في جب بيد ornaments هوزّ إليك بجبع النخلة وتسقط عليك رطبا الجنية أما إذا كان هذا الأمر فوق الطاقة لا تفعل وفي قدرتك وفي طاقتك وفي استطاعتك ابدو له الآن ذاك الله يقول للنبي صلى الله عليه في القل sociale دعم لما تأمر تستطيع أن تفضع افدع الآن لما تأمر حال في قدرتك الآن افدع لما تأمر بعد ما وصل المرحلة هذه تستطيع أن تفضع افدع بما تأمر و compleanna cartoon دعم وتوكل على الله إذن عليك أن تعرف الآن ماذا تستطيع أن تفعل ثم إياك أن تؤجل إياك أن تؤجل لأن بالتأجيل سيبضي الأمور تعقد وتشعر بإحباط كل يوم تذكر قضية ما سويتها غدان تعطيك قضية ثانة قضية ثانة ثانية قضية ثانية, ثانية. قضية ثانية. قضية. مشكلة أولى اليوم وغدان رح تديك مشكلة ثانية وبعد غد مشكلة ثانية شاكل. انت الآن مشكلة أولى اخذ تعيش همه وما حليت قبل مشكلة كيف تشهمه بعد هات مشاته كيف تشمومه كيف تعيش هموم هذه المشاكل خلاص حاول تخلص على طول خلص على طول لا تأجل خلص الموضوع فتشعر إن لم تخلق... تنتهي هذا الموضوع وإن الجلب تشعر بالثقل والهم والإحباط والكدر والأمور التعقد ربما خلاص الآن تعقدت أمور تأتي الآن تحتاج إلى أن تنظر إلى هدف آخر وإلى مراحل أخرى وإلى أصعب الآن لا تؤجب وهي طلقة النبي صلى الله عليه وسلم عدم التأجيل يوم الأيام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة وعلى الصلاة على طول قام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته ثم رجع لماذا لا خلص ولماذا لا رجال قال النبي ان هناك ذهب في البيت ما قسمته في المسلمين ماذا قال بعد التسديح وبعد ما اشوف خلص اغراب الصحابة وك... ما ينسى. لا انتهى من الصلاة اردت ودعني الصلاة غرارة النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت قال النساء هل اعطوا هتان وهذا الفلان وهذا الفلان ورجع مرة ثانية الى المسلم ما اجب تأجيل عمل يؤدي الى تكدس هذه الأعمال ويؤدي للهموم والهموم والعباب أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقتل الجمعة دخل من باب المقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله هلك المال هلك الولد ما هي بطناص الله اعجدد ادعو الله لنا قال ان شاء الله نعد الصلاة وفي الليل ادعوه ادعو الله لنا رفع ايدي عمطوا تطبق الأميان حتى ما يحمل هن هذه المشكلة وهذه بكثرة عند الناس بكثرة ان شاء الله طيب ما يطب هاي صح نسيف سكرتها أظهر نفس الوقت ادعو الله لرفعه اللهم أغفنا اللهم أغفنا اللهم أغفنا ما نزت إلى مبي صلى الله عليه وسلم أن لا وسحاب قد ملأت السماء وسكت السماء بالسحب ومطرك المدينة اسمه كامل وهي تمطن المدينة في نفس المكان دخل رجل يقول أظنه هل هو نفس رجل أو رجل آخر فدخل المبي صلى الله عليه وسلم خالنا رسول هلك المال وهلك الولد مما قال ممس بالجل لبست كثره المطر فتنفس من احساسه بعد اسبوع في سبيل جديد قام سيدنا صلى الله عليه وسلم رفع نبينا صباعه نفس اللحظه ما اجى اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على اطعام والاكعام حول المدينه مو المدينة. إشارة النبي صلى الله عليه وسلم انفرجت فرجه في السماء في السحابه الى اصبح على المدينة المدينه الشاهد هذا بنفس اللحظه ما اجى النبي صلى الله عليه وسلم يعني. كان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه يا رجل عربي فشد بردت النبي صاحب كان خشنا فاسرفت على عنقه وجرحت عنق النبي خاصه النبي صاحب قال يا محمد الله هذا مالك ولا مال هذا مال مال الله عز وجل ابي من مال الله اترس النبي الله كان ما اجى ايه بعدين بعدين شو خلينا نخلص الموضوع عليه يهودي هذا زيد بن على راس الصحابه محمد هذا الناس يا ابن عبد المطلم المطلم دامت مطوم وين ديني يا طالبك ما اجل القضيه ما نبي صار نحل محل الدين قال يا عمر اذهب فقط هدينا روح مكلف لنا في ما على طول بس اللحظه ما اجى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يوم ليال بردي احب يا جماعه اكثر ما في الموضوع هذا لان هذا من اكبر مشاكل عند الناس تأجيل إلى أن ينتهي الوضع يصبح في وضع محرج تعقد الامور الى اخره النبي صلى الله حلة جميلة فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وفرخ بهذه الفلوة وكان جميلة عليه فقال أحد الصحابة يا رسول الله أعطني هذه الحلة أعطنيها ما أشوف موضوع أدرس الموضوع دخل صفتها ولبس حلتها القديمة ثم أخرج مع طهب بنفس اللحظة ما أجلها يوم الأيام كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كعب المالك مع واحد من الصحابة اختلف أعطني إيدي كعب المالك يطالب واحد من الصحابة واخترفوا وعطني وكي ارتفعت أصواتهم كيف النبي صنع في البيت ما نسميه الستارة فقال يا كأب هذا الشضر طال لخمسمية خلال لبين وخمسين قال معني يا رسولي الخاص العين والراس كلامك قال خاص الشوق نبي صحيح من هذا الصحابي ومفقده الآن روح أطه لا تأجل الآن حتى يغضي الخلاف ما تعقد الأمور جمليه يا الله عليه وسلم اختلفوا بنو العصر واحتمال اخر نبي صلى الله عليه وسلم. وقال بلا في افاق الصلاه راح اصحوا الناس ما ادري العدين خلفوا عليهم كنت اتفق وهو على طول راح النبي صلى الله عليه مؤصف بينهم واساوا الى فاق حتى ما تتعقد المساله ولذلك عندما قال وليد أخذ في بني جذيمة وحصل ما حصل وقال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله مني أبرع إليك ما صنع خالت وعلى طول وداهم النبي صلى دفع قيمة قليل ديتهم الدين مباشرة ما أجل النبي صلى الله الموضوع فإذن لا تؤجل وباشر فكرت ووقت أحياء المرحلة وإلى آخر باشر لا تؤجل إذا أجلت الموضوع تتعقد المسألة ثم اتخال القرار كان مسألة تحتاج إلى قرار اتخل القرار حالا لا توجد مسألة اتخال القرار هل اتخل القرار بعدين أو نشوف hillack سامسائل اتخل القرار حان كان في مجال اتخال القرار حالا انتوافرت متطلبات يوم الايام كان هناك ضيوف أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها ومثلما علمت بحبيع الصحابة ضيوف عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فأرسلت بصحفة فيه صينية جارية ضربت الباب من اللي كانت عند الباب لقد قالت لا الله تعالى هي صاحبة البيت نعم قالت هذه من أم سلمة أم سلمة قد طح اكسرتها أوقتها على الأرض مكسرت وصلت طعام من غيرها الله تعالى عنه تبسل مني أعرف القصة تبسل من واحد مني صاحب فأتي للطعام وقلوا قلوا غارة أمكم أمكم المؤمنين غارة اكلوا ما نفعل مني صاحب عائشة عندها ص يعني الغنشه اللي قنت نسيت امسام هذا الغنشه هذه او الصح وارسل المسالم كانها مقابلها كثر فيها والله واحده بواحده على طول اتخاذ قرار حالا ما اجل اتخاذ القرار من الله عليه لما حصل ما حصل ثاني قريضه غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوه الخندق وقال قريضه للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا العصر انك بني قريظه الان ان تصلوا في بني قريظه لا تقول الان لا تاجلوا المساله هاي عندنا سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الجموع ذلك الذي اراد ان يجمع جموعه قريب من المنطقه قريب من مكه في عرفه ولا كذا إلى هذا ابن اسنام فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم ذا الصحابي اللي هو عبد الله بن انيس ارسله اليه ليقضي على طول قتله حتى انتهت المساله حتى ما اتفق المسائل تجمع الجموع وتاتي الجموع نجهز جيش للقتال خلص المساله تخذ قرار حاسم حتى تنتهي المساله واتخذ فعلا قرار حاسم عليه وانتهت المشكله إذن هذه النقطة الثامنة عدم تأجيل العمل فقط نقطة الأخيرة وهي مسألة لا تهول الواقع هذه النقطة الثامنة هذه الأخيرة لا تهول الواقع لا تهول أحباب لا تهول أحوال أجمع ترى قوية كبيرة والمسألة كذا ومشكلة وحدثت مشكلة وتنشر مشكلة والتكلم في كل مكان حتى يحبط غيرك وحتى يتأذى الناس وحتى يكره الناس هذا الوضع وحتى تنتشر المشكلة بعد ذلك أن تفكر في حل المشكلة في حل المشكلة في نتجة من انتشار الخبر عام هذا التحبيت للأمة وتحبيت المجموعة ونقل الأخبار السيئة لأنه لا نداعي لنقل الأخبار السيئة اكتبوا الخبر السيئ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يأداعوا به ورودواه للرسول وإلى أولا منهم لعلمان الذين يستنبطونه منهم ورودوا للناس مختصين لا كل ما جلستكم على عن الموضوع هذا كل ما جلست في المكان تكلم الموضوع إذا انغرست غرس أصبح كأنه قاعدة لماذا؟ وتبكى من قلوب الناس لماذا؟ ميش لا يصبح صعب؟ لماذا؟ تعالى يا تحي نقل إلى الجهة المخول حتى تنتهي بالمشكلة ولذاك نقيصا كيف تعالى هذا؟ اولا تهويل المصيبة المصيبة إذا وقعت مصيبة يهونها سهلة عندما دخل لائشة رضي الله تعالى عنها في الحج. عندما نأخذ نريسا على عاشي الكمالك تبكي مالكي يا رسول الله ما أنفستي نعم أنا واحدة حجر حين أتتني الحيضة ماذا سهلا هذا هذا أم الله على بناتي آدم به مشكلة سنة. أمر بسيط به مشكلة أصلا هذا مواقع سهل هذا أم كتبه الله عز وجل على بناتي آدم في صلح حدائية قال يا عمر هل طبيعي رسول الله أم تقول لا أعتمر به مشكلة شبص قوغتك هذا انا هذا العام هذا العام ستاكل منك هذا العام هي مشكله دي مصيبه الان راجعنا بالعمره ما هي مصيبه ما قلت لك تقول ستاكل راح هذا العام احنا سال هين ما هي الله قال هذا لن يضركم الا اذى مو ضرر هو مجرد اذى يعني اذى امر سهل اما ضرر امر كبير لا يضركم الا اذى في داخل قوله لا يضركم ثم تقول الا اذى يعني اذى مو من الضرر. ضرر ضر سيء شديد اما الا انكم لم تمنوا وفي الحديث الآخر يؤذيني ابن آدب فالأذى شيء والأضرر شيء آخر لا شيء سهل شيء أما أكره هذا يعتبر أذى أما الضرر هي الحقني الضرر وتحقني المصيبة وهذا ما يحصل في حق الله عز وجل لن تبلغوا ضري فتضرون لكن أذى الناس يفعلون بعض الأمور يكرهوها الله عز وجل ولا يحبوها تهوي المصيبة إذن ما نهول المسألة وينهول المصيبة وينهول الحدث وينهول الحالة ولكن انهول المصيبة نقطة الثاني بحفة المخ في مخرج نبحث على المخارج حتى تهون مصيبة فلا تهول هذه المصيبة عندما أتغيجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله يا رسول الله يعزوتي ولد أسمر لا أنا أسمر وهي سمر يشك قال ما لك من الأبل قال نعم شو الأبل هذا كره ومنه أورق كيف أتى هذا الأورق قال يا عرق قال هذا عرق جدتك جدك جدتها جدها حرقوا طلع يبن هذا بحث لديها على المخارج لا تقوم المصيبة ابحث على المخارج أتى قال يا رسول الله جنيت حاولي يبحث عن المخارج قال لعلك هانست يا رسول الله جنيت لعلك غبلت يا رسول الله جنيت لعلك لعلك لعلك أن يوجد له المخرج حتى ما تهول هذه الحادقة هذه المصيبة أتت الغامدية واعترفت وأتت بخالتها وقامتها حامضة حبلة منها يا رب نجل للن لكن قالت بني حبلة خلاصة معه حتى تليدي لين تولدي مولود، قال حتى يفضل روحي يحكم سنتين على الوضع هذا إلى أن أتت واقع معناه لحد. حاول أن تجد مخارج لا تهول المصيبة الموجودة ولا تهول حالة يا ثم كذلك 5 ساعة النبي صاد للمسألة في النظر إلى المصرحة وراء هذه المصيبة المصيبة وراءها مصالح هذه هذا في الدرس السابق اللي, اللي هو المصارب أسباب النجاح صحابي قمع الحد يشرب الخمر تكلم من في الواعب وقال لعنه الله قال نبي صهر له يحب الله ورسوله له يحب الله ورسوله ابحث عن الشيء طيب في هذا الإنسان له يحب الله ورسوله إذن المصيبة والحالة ابحث عن الشيء طيب فيه ابحث ما وراءه من النجاح ثم لا تعلم عنه تعرف في كل مكان وإذا جام أمر من الأمن أو الخطر أتاعد به وإذاك عندما أتزيد من قال صلو عبد الله بن أبي كذا وكذا وكذا لما جعل المدينة لأخذ العز من الأدل ماك كأنه مضلقي ما أعلم عن المضلقي بل ما كأنه وقع وسكن جعل بأنه ما يكذب ويعلم عن ضاف بأنه نافق لكن ما كأنه حتى ما تصاب الأمة بالهم والأمة يسمى صاب بالهم إن أنسار في المبعد ذاك الله عز وجل أنزل قوله الزبير صعد بن معاذ عندما قول في غزر الخندق للتأكد من صحة غدر اليهود طلبة منهم أن لا يتكلمون أن يشيرون حتى لا تشير بين المسلمين بأن اليهود غدر فيشعر المسلمين بالإحباط وربما بالهزيمة نهاية الأمر والاستسلام لا. وإنما إشارة فقط وفعلا تأكدوا من غدر اليهود فأتوا أشعروا إشارة فقط كلمات فقط ما أعلنوها أمر الصحابة إشارة. تفهم من قبل القائل فكأن عدم الإعلان عن هذه المصيبة بل كان المصيب ما وقعت اتى النبي قال يا رسول فلان فلان رأيت ابني يذني لفلان قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا سترتهما بسوقك هل سوك سرتهم اش تو فلان سلك فلان ولد زين لفلان لفلان صحيح حسن الشيخ الالباني هل لا سترتهما بسوقك ما كان وقع ما تاتي به الواقعه وهالحاله وهالهم ثم بعد ذلك تشعر بأن الله عز وجل معك فلا تهو المسألة لا تهو الحاتف قال ايش ان الله عجل معك انما قال بالذكر نريصهم يا رسول الله لو نضع أحد الاله قدميه قال ما ضمك بثنين الله ثالثهما الله عجل معنا هالمصيبة هاي ما عليك هذا سأتي في مسألة القدر وان كيف يصفر في الإنسان مع القدر المحتوم وكيف اليقين يغل بالشيك وانسان عليه بدل على الله النتائج لكن شاهدنا هذا هاي تسع نقاط للنجاح في الحياه النقطه الاولى لا تعيش في الواقع وان عليك ان تعيش في الخيال والامل النقطه الثانيه أن تعرف الواقع لا تعيش الواقع الان لكن الامر بوضع الخطه الان تعرف الواقع بوضع الخطه النقطه الثالثه تقسم هذا الهدف السامي الى اهداف مرحليه النقطه الرابعه ترتب هذه الاهداف حسب الايسر في التطبيق معلنا والنقطه الخامسه لوضع الخطه لكل هدف لتحقيق كل هدف النقطه السادسه توقع الأمور السيئة ونقطة السابعة ماذا تستطيع أن تفعل الآن النقطة الثانية لا تؤجل العمل وإن مباشر العمل النقطة التاسعة لا تهول الواقع أو المصائد أو الحوادث أو الأحوال الواقعة وإنما عليك تسعى في تهوينها في حلها في إيجاد المخارج لها بما لا يؤدي نفسده عظمه نقطة بالعاشر هي مسألة القدر وهذا إن شاء الله سأجل بسألة الحمد لله وبالعالمين